اخرج لعباده والطيبات من الرزق هل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا خالصه يوما القيامه كذلك نفصل الايات لقوم يعلمون